والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا معطوف على قوله أن الدين فيما مر أي أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه ما دام يزيد وينقص يتفضل أهله فيه ويستدلون لزيادة والنقص بالطاعة والمعصية بأدلة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمان وقوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمان هذا صريح في ثبوت الزياد ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آيات كثيرة النقص ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم فأثبت نقص الدين ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص يعني أنت لا تحتاج دليل من أجل أن تثبت أن الإيمان بالمعصية ينقص لأن الدليل الذي يثبت الزيادة هو هو بعينه الذي تريده في إثبات النقص فيقول الشيخ رحمه الله لو أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص والنص موجود كما ترى فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص فنقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على رقصه أسباب زيادة الإيمان أربعة هذا استطراد من الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كما هي عادته فإنه يركز على غيان الطريق وعلى توضيح السبيل المسلوكة لسلوك المحدة رحمه الله تعالى فياتي بأمور الدعوة مخلوطة بمسائل العلم فإذا وجد الفرصة سالحة اهتب لها ولم يضيعها رحمه الله قال وأسباب زيادة الإيمان أربعة الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمان وهذا حق والثاني من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية والشرعية في آيات الله تبارك وتعالى المنظورة وآيات الله تبارك وتعالى المستورة فإن الله تعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شقحت وقال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وكلما ازداد الإنسان علما بما أوضع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل فهذا هو النظر في آيات الله الكونية وكذلك النظر في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاء بها الرسل وجدت فيها ما يظهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله وأنها مبنية على العدل والرحمة وحينئذ تزداد بذلك إيمانا الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها لأن الأعمال داخلة في الإيمان وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أسباب نقص الإيمان وهي أربعة الأول الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وهذا ضد السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان الثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية فإن هذا يوجب الرفلة وقسوة القلب فهو ضد السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان ثم ذكر السبب الثالث وهو قلة في العمل الصالح ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من اقصاط عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من إحدىكم قالوا يا رسول الله كيف نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تسلي ولم تصم يعني هذا هو نقصان الدين فينقص الإيمان بقلة العمل الصالح الرابع فعل المعاصي بقوله تعالى كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا هذه الأسباب هي نقيض تلك الأسباب التي ذكرها في زيادة الإيمان خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان الطائفة الأولى المرجئة والطائفة الثانية الخوارج والمعتزم أما الطائفة الأولى وهم المرجئة فإنهم قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها فالإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يزيد ولا ينقص الرد عليه أولا يقال لهم إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح فإن الأعمال داخلة في الإيمان وقد سبق ذكر الدليل ثانيا قولكم إن الإفرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح قولكم إن الإفرار بالقلب لا يختلف وإنما هو ثابت لا يزيد ولا ينقص هذا ليس بصحيح بل الإقرار بالقلب يتفاضل فلا يمكن لأحد أن يقول إن إيماني كإيمان أبي بكر بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسلم لكم ثم يقال لهم إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل فإقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين وإقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد ألم تسمعوا قبل إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لي إن قلب هذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقصان. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أشاهد ذلك وهو قد سأل عن الكيفية لا عن أصل الاحياء والإمات هو يقول رب أرني كيف كيف كيف تحيي الموت إذا هو يؤمن صلوات الله وسلامه عليه بقدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء والإماتة سبحانه وتعالى ولكن يسأل عن الكيفية قال رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإذا الإيمان التائن في القلب يقبل الزيادة والنقص ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسان علم اليقين عين اليقين حق اليقين قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ضربوا مثلا وقالوا لو أنك ذهبت من أجل أن تزور أخات فأخبرت الصادق لدي الثقة عندك بأنه في البيت فهذا علم يقين فإذا اقتربت من البيت سمعت صوته يأتي إليك من وراء الجدار فهذا كما ترى عين يقين فإذا دخلت لأن الصوت قد يشتبه فإذا دخلت فرأيته وعاينته بعينك فهذا حق اليقين هذا للتقريب الطائفة الأولى وهم المرجع الطائفة الثانية المخالفة لأهل السلة طائفة الوعيدية وهذه الطائفة تتضمن الخوارد والمعتجر سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد أن يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد فيخرجون فاعلة كبيرة من الإيمان لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر والمعتزل يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين هاتان الطائفتان خالفة أهل السنة في هذا الأمر الكبير قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذاكرا أهل السنة قال وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة مع ذلك أي مع قولهم إن الإيمان قوله عمل لا يكثرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاه لأنهم يستقبلون قبلة واحدة ويالكعبة المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكثروا بمطلق المعاصي والكبائر وتأمل قول المؤلف بمطلق المعاصي ولم يقول بالمعاصي والكبائر لأن المعاصي منها ما يكون كفرا فلو قال المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بالمعاصي والكبائر لم استقام الأمر وإنما قال بمطلق المعاصي والكبائر لماذا؟ لم يقول بالمعاصي والكبائر وإنما قال بمطلق المعاصي لأن المعاصي منها ما يكون كفرا وأما مطلق المعصية مطلق المعصية لا يكون كفرا ما الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء قاعدة الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال ومطلق الشيء يعني أصل الشيء الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمانة الشيء المطلق يعني تمه ومطلق الشيء يعني أصل الشيء فمطلق المعصية مطلق المعصية يعني أصل المعصية لا يكون كفر عند الخوارج والمعتزلة كفر يعني هذا كما ترى يأخذونه على هذا الإطلاق مطلق المعصير عندهم يترتب عليه هذا العمل المؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان لأن مطلق الشيء أصل فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان فأصل الإيمان موجود عنده لكنك ما له مفقود ولكن كما له مفقود فكلام المؤلف عن شيخ الإسلام رحمه الله دقيق جدا يقول رحمه الله تعالى ومع ذلك يعني إن أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكثرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج، حيث قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا مع الكفار الخوارج الذين يقولون إن فاعلة كبيرة كافر ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم لأنهم كفاروهم يقول شيء الإسلام بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي يعني الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصي. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروخ منه، والقاتل أخ للمقتول. والقاتل أخ للمقتول. هذا كلام الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هو يقرر عقيدة أهل السنة. في الإيمان هذا التقرير رحمه الله تعالى قال ثم استدل المؤلف لذلك يعني شيخ الإسلام يقول الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ثابتة مع المعاصي الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ما دليلك؟ قال كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أية القصاص التي ذكرها شيخ الإسلام دليلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء مفتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف مر بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فذكر الآية دليلا على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصر هذا هو الدليل وجه الدلالة من هذه الآية يعني آية القصاص على أن فاعل كبيرة لا يكثر هو أن الله تبارك وتعالى سمى المقتول أخا للقاتل ولذلك ربما جاء في نفسك شيء عندما تقرأ قول الشيخ الشارح والقاتل أخل للمقتول الزاني أخل للعفيف السارق أخل للمسروق منه القاتل أخل للمقتول فيأتي في نفسك شيء ثم فانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في استدلاله وجه الدلالة من الآن أن فائلة الكبيرة لا يكفر أن الله سبحانه وتعالى سمى المقتول أخن للقات، فمن عفى له من أخيه شيء من أخيه، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. معنى الآية أن الجانية إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص يعني عفى عن القصاص ورضي بأخذ المال في الديعة. على مستحق المال أن يطلبه بالمعروف من غير عنف وعلى من عليه المال أن يؤديه إليه من غير مماطلة فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداون إليه بإعسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم والأمة وسط في مسألة القصاص بين الأمة الغضبية الذين كتب عليهم القصاص فلا دية ولا عفو. والأمة في الضالة التي كتب عليها عقل فلا قصاص ولا دية. وأما هذه الأمة فمخيرة بين القصاص والديات والعقل وقال تعالى أيضا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعادل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعلة الكبيرة لا يخرج من الإيمان اقتتلوا جمعا وإن طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فأصلحوا بينهما مثنى وطائفتان مثنى أيضا وإن طائفتان مثنى من المؤمنين يقتتلوا جمع فأصلحوا بينهما مثنى فهنا يكون مثنى وجمع ومثنى والمرجع واحد نعم لأن قوله تعالى طائفتان الطائفة عدد كبير من الناس فيصح أن أقول اقتتلوا شاهد هذا قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصل فائفة مفرد ولكن المعنى الجمل. فيقول تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ما ولم يقل لم تصل طائفة لم تصل وإنما قال أن تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فالطائفة أمة ما ولهذا عاد الضمير إليها جمع فيكون الضمير في قوله تعالى تقتلوا عائدا إلى المعنى وفي قوله بينهما عائدا إلى الله وهذا التنويع من محاسن هذه العربية الشريفة زادنا الله تبارك تعالى فيها وبها بصيرة وعلما آتان الطائفتان من المؤمنين اقتتب وحمل السلاح بعضهم على بعض قتال المؤمن للمؤمن كف السباب فسوق والقتال كف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما هذا قال الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما الطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأخصطوا إن الله يحب المخصطين إنما المؤمنون إخوة فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتلتين وعلى هذا في, في الآيات دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان إنما المؤمنون إخوة وعلى هذا لو مرار بصحيب كبير يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين يقول لو مررت بصاحبي كبيرة أو لو مررت بصاحبي كبيرة فإني أسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل الذي مررت به على الكبيرة أو هو صاحب كبيرة ما زال مسلمة قال فحينئذ تسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلح فيأتي الزجر بالهد يقول فحينئذ أهجره للمصلح كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله تبارك وتعالى عليه وكان ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين ثم قال ليفرق بين أمرين بين حق المسلم على هذا النعب حتى مع هذه المعصية وماذا تره بعد قال وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق قال لا هذا ولا هذا نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي وهذا هو العدل هذا كلامه رحمه الله بحروفه رحمه الله تعالى ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية الضمير في قوله ولا يسلبون يعود إلى أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا ينفون عن الفاسق الملي يعني الذي هو على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره فأهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية وحينئذ يعني لو سلبوه الإسلام بالكلية يحكمون عليه بالكفر كما تقول الخوارج يحكمون عليه بالكفر في الدنيا أهل السنة لا يفعلون ذلك ولا ينفؤون عن الفاسق الملي يعني الذي هو على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره لا يسلبونه الإسلام بالكلية الفاسق خارج عن الطاعة يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان ويفسق المذنب بالكبيرة يعني إذا وقع في الكبيرة صار فاسقا وأما الصغيرة فلا يسمى فاسقا إذا وقع فيها إلا بالأسرار عليه فإذا أسر على الصغيرة يسمى فاسقا فاسقا لا كافرا إذا أسر على الصغيرة يسمى فاسقا إذا وقع في الكبيرة إذا وقع في الكبيرة يسمى حينئذ فاسقا وإذا أصر على الصغيرة يسمى فاسقا أيضا ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان الفاسق الخارج عن الطعب والفسق كما مر ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كما مر وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا فتبيّنوا أن تصيب قوما بجهالة هذا فسق أصغر والذي قبله فسق أكبر الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي أما الذي يكتب بالفسق الأكبر وهذا قد كفر لأن الفسق الأكبر يخرج من الإسلام، وأما الفسق الذي لا يخرج من الإسلام وهو الفسق الملي وهو منفعل كبيرة وأسر على صغير، ويفسق المذنب بالكبير كذا إذا أسر بالصغير، فيقول الشيخ رحمه الله وهو منفعل كبيرة أو على صغير، لا يخرج المرء من الإيمان بموجب قات اللمب والعصيان، قال. قال سيف الإسلام الملي يعني المنتسبة إلى الملة التي لم يخرج منها وإلا فلو خرج من الملة فلا ينسب إليها إلا يقال له حينئذ الفاسق الملي لأنه لم تصر له ملة فإن أي ملة ينسب وإنما يقول الفاسق الملي يعني ما زال في الملة ولذلك ينسب إليه أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسقة الملية الإسلام بالكلية فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان ولا يخلدونه في النار وهذا معطوف على قوله ولا يسلبون وعلى هذا يكون قوله كما تقول المعتزلة عائدا للأمرين أن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكف وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين. أهل السنة لا يسلبون الفاسق المنيا الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة ولا يحكمون عليه بعدم خروجه منها إذا دخلها. وإنما يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة أنه إذا كان مليا يعني مات على أصل الإسلام فانه لا بد أن يخرج من النار يوما منك ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق ومراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى لسم لا إلى الإيمان اسم الإيمان المطلق يعني الاسم المطلق للإيمان كما ستبين من كلامه رحمه الله تعالى فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق ذكر رحمه الله هنا الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسونة قال كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة المؤمنة يدخل فيها الفاسق فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا واعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزاء ذلك العتل باتفاق العلماء لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل لأن قوله تعالى فتحرير وقبة مؤمنة يعني كاملة الإيمان أم إنها تكون مؤمنة وإلا لم تكن مؤمنة إيمانا كاملا يعني ولو كان فاسقا فسقا لا يخرجه من الملة وحينئذ يصدق عليه اسم الإيمان المطلق، يعني إذا أطلق الإيمان يدخل هو فيه فهذا دليل في تحرير مؤمنة مع أن الله قال فتحرير وقبة مؤمنة فكلمة مؤمنة تشمل الفاسقة وغيره، ثم قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي في مطلق اسم الإيمان يعني إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لا يدخل هنا لأن المراد هنا هو المراد هنا هو مطلق اسم الإيمان بمعنى أنه الإيمان الكامل فالمراد هنا بالإيمان الإيمان الكامل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واديت خلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتقرّون. هاب الآن رجلا يذكر الله تبارك وتعالى فلا يجد في قلبه واجلاً، وإذا تليت عليه آيات الله تبارك وتعالى لم تزده إيماناً هذا يكون كافرا يعني يسلب عنه اسم الإيمان. لا فما للإيمان ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما أبت يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء والمرد بالمؤمنين ذوي الإيمان المطلق الكامل فلا يدخل في المؤمنين هنا هنا في هذا الموضع الفساء لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله تبارك على ما زادته إيمان ولو ذكرت الله له لم يوجى القلب فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق وسيأتي تقرير القاعدة مرة أخرى فأمل هذا وفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجى القلب وإذا تليت عليه آياته لم يجدد إيمان فيصح أن نقول إنه مؤمن ويصح أن نقول ليس بمؤمن فنقول مؤمن باعتبار وليس بمؤمن باعتبار آخر فأما إذا قلنا هو مؤمن يعني معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان مطلق الشيء أصله ونقول ليس بمؤمن يعني ليس معه الإيمان المطلق الذي هو كماله وأنت في الحالتين صادق وأنت في الحالتين صادق تقول هذا مجاد النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحه وقذحه وماذا وس موضعه والحق قد يعتريه سوء تعبيري فأنت في الحالتين صاد مجاد النحل وقيء النحل ولكن أكس أفضك كشوة حسن فالشيء كما ترى ليس لنا الآن تعلق بهذا. وإنما نقول أنه معه مطلق الإيمان فهو مؤمن وتقول ليس بمؤمن إذا أردت ليس معه الإيمان الكامل إنما أدوت خصر تثبت الحكمة للمذكور وتنفيه عما سواه إنما المؤمنون يعني الإيمان الكامل الذين إذا ذكر الله يعني ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه وجلت قلوبهم أي خافت واضطربت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يعني زاد إيمانهم بسبب ذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأدلة التي سعطها شيخ الإسلام رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن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 ومنها هذا وهو الزنا وهو كامل الإيمان لا يفعل هذا وهو كامل الإيمان لأنه لا فقد أصل الإيمان يعني صار كافرة بل فقد كمال الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة وهي ماء ينهبه ولا ينتهب نهبة يعني ولا ينتهب الشيء الذي ينتهبه نهبة ذات شرف يعني ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم نهبة ذات شرف فأن الشرف العلو في الأصل ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل ففرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ومطلق الإيمان قول صلى الله عليه وسلم نَيَّازِمِ الزَّانِ حِينَ يَّازِمِ وهو مؤمن هنا نفعه الإيمان الكامل في زناه أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا فيتوب لكن حين إقدامه على الفاحشة لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم على هذا وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم حين يزني احتراجا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله حين يزني الزاني حين يزني لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة حتى ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليها ولذلك خص حال المواقع وقعت الفاحشة التي قبلها ولا التي بعدها لأن الحال قبل وبعد قد تختلف وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان لأن الإيمان يردعه عن سرقته، وقوله صلى الله عليه وسلم لا على يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان. فهذه المعاصي لا فعلها فاعلها حين يفعلها وهو كامل الإيمان، ولا ينتهب له بذة شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لا تشرف أي إذا عند الناس. ولهذا يرفعون إليه أبصارهم فجمع القولين رحمه الله تعالى في كلامه ذات قيمة عند الناس ولهذا يرفعون إليه أبصارهم حين ينتهبه فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن أي وهو كامل الإيمان هذه أربعة أشياء الزنا وهو الجماع في فرج حرام والسارقة وهي أفض المال المحترم على وجه الخفية من حجز مثله وشرب الخم والمراد تناوله بأكل أو شرب والخمر كل ما أسكر على وجه اللذات والطرب والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس وقيل الانتهاب أخذ المال على وجه الغنيمة لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام وكمال الإيمان فتأمل إن أقواما كفروا بهذا واستدلوا بنفس الحديث رطان يقول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن لا يفعل ذلك وهو مؤمن إذن هو كافر وماذا بعد الحق إلا الضلال وهل يقابل الإيمان إلا الكفر الله أكبر وهذا كله كما ترى ضلال في فهم النصوص وتعد على دين الله تبارك وتعالى وسبب الخطأ والخطيئة في هذا هو أن يتكلم في دين الله رب العالمين من لا يحسنه كلام فيه وأما من هداهم الله رب العالمين فإنهم يعودون إلى كلام أهل العلم توفرون عليه تدرسونه تأملون فيه يبحثون في مطاويه يحيطون به علمه وينشرونه باثينه في أمتي محمد صلى الله عليه وسلم أما أن أم تجد الرجل لا يحسن يقرأ في كتاب شرف ثم يصير إماما هذا والله من عجائب هذا الزمن إيه والله في كتاب شرف فقد كان كتابا متينا. قال شايف الإسلام ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته تقول هذا مؤمن ناقص الإيمان أو تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يُسْلَبُ مُطْلَقَ لِسْمَ كلام أهل العلم له حلاوة له حلاوة لأنه بفضل الله جل وعلا يكون مستقاً في نهاية المطاف من مشكات النجوة يعني أخذاً من الكتاب والسنة فيقول شيخ الإسلام رحمه الله من قاله أهل العلم من قبل نقول يعني في مرتكب الكبيرة دون الكفر يقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة فلا يعطى لسم المطلق ولا يسلب مطلق نسم هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج بذنبه من الملة فإذا هو ما زال منسوبا إليه من لي فوصفه الذي يستحقه عند أهل السنة والجماعة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله الفرق مرة بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو شيء كامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. فالفاسق الملي لا يعطى لسم المطلق في الإيمان وهو لسم الكامل ولا يسلب مطلق لإسمه فلا نقول ليس بمؤمن بل نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما ذات شيخ الإسلام رحمه الله هذا مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل الوسط وخالف في ذلك طوائف المرجعة يقولون مؤمن كامل الإيمان يزني ويشرب القمر ويسرق وهو مؤمن كامل الإيمان والخوارج يقولون كافر مخلد في النار والمعتزن يقولون في منزلة بين منزلة وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة فلا يعطى لسم المطلق في الإيمان ولا يسلب مطلق لس وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيره لو حذقت هذا الباب عصمت الله من كثير من الزيغ والضلال تسير فيه طوائف وتنعط به جماعات وسبب ذلك هو عدم إحكام هذا الباب باب الإيمان والكفر هذا تقريره كما ترى وهذا بحثه على هذا النأم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما قام به من بيان وتفصيل والعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح التحاوية إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتاد تأمل في ما قاله رحمه الله كلام قاطع يقول مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوار إذ لو كفر كفرا ينتقل به عن الملة لكان مرتداً لا يقال حينئذ هذا مرتكب للكبيرة بالمعنى العام وإنما يقال هذا مرتاد لو كان يضطره بكبيرته وحينئذ يقتل على كل حال لا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة شرب الخمر لماذا؟ هو كاف مرتد يعني لو شرب الخمر يقولون أي الخوارج كاف يقام عليه حد الشرب لا بل يقام عليه حد الرد إذن هو يقتل الزاني غير المحص لا يوجد عنده على هذا القياس لأنه إذا كفر صار مرتد فحينئذ لا يقام عليه الحد وإنما يقام عليه حد الرد لأنه صار كافر وكذلك الزاني وشارب الخمر والسارق لا تقطع يده على هذا القياس لأنه صار كافر خرج من الملل، فهنا إذن يعاقبو بعقوبة المرتد، لا عقوبة السالق أما إذا كان ما زال منتسبا للإسلام، فيقام عليه الحد، حد, حد السالق ماذا؟ القطع. وأما هذا فقد كاف على قوله، فهنا إذن تبطل الحدود. هذا القول الذي قالوه معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. وأهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزل من الذي يعود إليه الضمير هنا مرتكب الكبير فإن قولهم أي قول المعتزل باطل إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين كما مر ذكر الأدلة وقال أيضا في شرح التحاوية ونصوص الكتاب والسنة والإجماع كل ذلك يدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد لأنه لو كان مرتدا ما أقيم عليه الحد بل حين حينئذ يقام عليه حد الرد يعني أنه يقتل ومع ذلك النصوص من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع كله يدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد وإنما يقام عليه الحد لأنه ليس بمرتد هذا كلامه رحمه الله الكبيرة التي ذكرت كثيرا ما تحديدها فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنف لإيمان وترض لمبعدين فهذا تحديد أو تعريف الكبير فما فيه حد في الدنيا أي في الدنيا فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبراء على نص أحمد أي الإمام أحمد رحمه الله وزاد حفيد المجد من هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جده المجد ابن تيمية رحمه الله وزاد حفيد المجد زاد ماذا أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد فإذا وجدت الذنب فيه حد في الدنيا كبيرة السارقة والقذف الزنا شرب الخمر أو يعقب الذنب وعيد في الآثرة فسمي كبرى على نص أحمده وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان يعني أو جاء وعيد بنفي الإيمان عن من وقع في ذلك الزم أو طرد لمبعد فحينئذ تكون كبيرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أجمعين صلاة وسلاما دائمين متنازمين إلى يوم الدين وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا وإياتهم رحمة واسعة بالغة دنيا وآخرة وأن يرحم شيخ الإسلام والشيخ الشارح وأن يجمعنا معهما مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفتدوس الأعلى من الجنة إنه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم